ಬಿಲ್ يوجد الذين كثير ين هو فقط ದೇಶು am banu ka fi فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يتغير او متحيز الى خائفه ام متح Let all you follow. ಅಂತಕು <tus> Allah وريحا ورد تلقهم من طيبات الدنيا لكم uh, -huh. ಲಿಯಾ and When... ಓ I love you اطِعْ اللَّهَ دَاعُ سُنَنَهُ وَلَا تَنَازَعْ فَتَشْغَلُوا تَهَافُكُمْ وَاصْبِرُوا ذلكم بما قدمت ايديكم لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى لا يغير يا أيُّها النَّبيُّ احسب كم ಹೌದು <muchas> لولا كتابم وَنُومِ إِنَّ مَا حَوْلَنَا مِنْ تُرْحَالٍ طَيِّبًا وَتَطْهُرُ غَشِيُّ Yeah والذي نُنْظَصِ well